What you كاذب كثار لو أراد الله أن يستخذ ولداً لا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهاد ويكوّر النهار على الليل وتحّر الشمس والقمر كل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقه رَضِي خَلْقًا فِي ظُلُمَاتٍ كَثَارَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَزَقَ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ إِن تَصْرِفُوا إِلَّا اللَّهُ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا وقال انك تتعلم تَشْكُرُوا تتعلم لَكُمْ وَلَا انك تتعلم انك أُخْرَى انك تتعلم انك مَرْجِعُكُمْ انك بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت أنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضوا خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فتنبض تين يعبدوها وأنا إلى الله إلى الله لهم البشرى فبشر عباد, فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم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 هُوَ عَلَى نُورِ رَبِّهِ فَوَيْلٌ قُلُوبُهُمْ من ذِكْرِ اللَّهِ أشابهم متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى أستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للعالمين دوقوا ما كنتم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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوًا لِكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُسْتَقُونَ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 ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يطلن الله فما له ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممشكات رحمته قل حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخضيه ويحيل عليه عذاب مطير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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى جل مسمى ويرسل إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله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 بالآخرة هو إذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك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 مننا قال إنما أُوتيته على علم بل هي فتنة, بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تقنطوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ لا not give up from the mercy of Allah, if Allah will give up all the sins. Indeed, He is the Most Merciful. And give up ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا أَمْ تقول نفسي يا عَلَى مَا ما فِي في جنب يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرطْنَا فِي جنب الله تقول لو وَإِنْ الله لَمِنَ لكنت أَوْ المستقيم حين ترى العذاب لو أنني كره لو أنني كرهت فكون من المحسنين بلا قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوههم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ الذين لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ استقوا بمفازتهم. لا يمسهم السوء بِمَفَازَتِهِمْ الذنون، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وطيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أَفَغَيْرُ إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك لئن أشركت ليحتفن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا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 خاتمه اخرى فاذا هم قيام يوم قر واشرقت الأرض بنور ربها واوضع الكتاب وزين يظن والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَأُوفِيتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَصِيْقَ الَّذِينَ تَفَرُوْوَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِيْتُمْ رُسُلًا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ أَيَاكِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا فبئس والمتكبرين المتكبرين وسيط الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العادلين سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر للتوب شديد العقاب ذبطوا للا إله إلا هو ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحه من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطن ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا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 ربنا وسعت كل شيء رحمه وعينا فغفر للذين تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات في عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تفي السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون رسول الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمست نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج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 وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات, الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على لينذر يوم التلاقي يومهم هم بارزون يوم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجبى كل نفس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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبرهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله كانوهم أشد منهم قوة بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأغلوا لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا مُسْتَحِلُّونَ سَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ الْفِرْعَوْنُ ادْرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن قال فى الفرعون استم ايمانهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 صرنا من بأس لنجاءنا. قال في العلم ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذين آمنوا يا قومي إني أخاف عليكم يا قومي. أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وهاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم أخاف عليكم يوم السباد يوم تولوا من الله من عاصم وَمَن يضلل فَمَالَهُ فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف فما في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مترف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر عند الله وعند كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا يا هامان نبني صرحا العلم يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأصطلع إلى إله موسى وإن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 يا متى وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلا يدخلون الجهنم يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي إلى النجاة وتدعونني إلى النار بالله وأشرك به وا انا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني ليس له دعوه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما بكروا وحاق بآل فرعون شوء العذاب والنار يورضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول كنا إنّا كُلّا إنّا كُلّا فَهَلْ أَتُمْ مُغْنُونَ أَلَّا نَطِيبٌ مِنَ النَّارِ فَلَلَّذِينَ السَّكَبَ رُوُوٌّ إِنَّ كُلَّهُ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بين العباد قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا دلاء قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مغدرتهم ولهم ولهم سوء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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون, سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله ذو فضل على النار ولكن أكثر الناس لا ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تغفتون كذلك يغفت الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن طوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم الله رب العالمين الحقين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون. من تراب ثم من, نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرجكم طكلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأعلان في والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم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 كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبنغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلف تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله فَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قوة وآثارا في الأرض